بسم الله من الرحمن الرحيم وصفات وفقا فالزاجرات دهرا فالتاليها بذكرا إننا الله كل واحد رب السماوات والأرض وما بلناهما ورد المشارك ان كيننا السماء الدنيا به من كل شيطان من كل شيطان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 وإذا رأوا آية يستسلون فقالوا إن هذا إلا جح مجين فإذا بسنا وكنا تراما وحراما أكنا لمروثون أو آباءنا الأولون قلنا عبر أنتم فقالوا يا وإلنا هذا يوم الدين هذا يوم القصر الذي كنتم به تفيدون وحفروا الذين ولموا وأزراجهم وما كانوا يحبون من دون الله فهدوهم في الجحيم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون على قالوا انكم كنتم تاتوننا عن جميع قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا انا لذا اكون فاغويناكم كنا طاغين فانهم لو ماذن في العذاب يستجيبون إِنَّ كذلك نفخذ بالمجرمين <سؤال> إِنَّهُمْ كانوا إِذَا قيل لَهُمْ لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لكارثوا الهتنا لسائر المؤمنين فاذ جاء بالحق وصدق المبتلين انكم لذائكم عذاب اليم وما جاءت لهم جذك معيوم فواتوا لهم مقررون في جنات النعيم في جنات النعيم على طور متطاعين يقاط عليهم بتأي من معهم بيضاء لذة للشادين لا بيارا ولا هم فعندهم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 قال الله إن فكرة تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نأمل ميتين إلا موتة نلتوها وما نأمل معذرين إن هذا هو الصوت العظيم لمثل هذا فلعمل آمون أذلك خير النسلا أم شجرة الزقوم إنا للظالمين إنها تجوة تقرد في أصل الجحيم قالوا هذا أنه رؤوس الشياطين فإنهم لآخرون منها فمارئون منها البتون ثم إن لهم عليها لشربا من حبيم ثم إن مرجعهم ليلة الجحيم إنهم ألف آباء الضالين فهم على آتالهم مهرون ولقد قل قبلهم أطلق الأولين ولقد أمسلنا فيهم منذرين فانظرت لك كان عاقبة المنذرين عباد الله ولقد ناجانا نحن المجيبون ونزلناه وأهده من الزر العظيم وتعالنا بثيته هم عليه في سلام على نحن في العالمين إنا كذلك نبد المحسنين إنه من عزابنا المؤمنين ثم أغرقنا الآقين وإن من شيعه إلا إبراهيم إذا أرفه سليم إذ قال لأبيه وقومه هذا فأعبرنا بإستن آلية دون الله جديرون. فما برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال فيني سقيم فتولوا المذكرين فقال إلى آلهة من فقال ألا تأخذون ما لكم لا تنفطون فقال عليهم ضربا بالنبين فأقذلوا إليه الجفون قال ألا تأخذون ما تنفطون والله خلقتم وما فألقوه في الجحيم فأرادوا به ديلا فجعلها هم الأسدين وقال إني ذلك إلى ربي سيهرين رب هبلي من الصالحين فبشرناه في قدام حليم فلما بلغناه أحيى قال يا ابني إني أراد المنام أني أذبتك تنظرنا قال يا شا <سؤال> الله النصر فلم أدل ما السماء تنبو بالذل وارى الغلاء اذ را لي قد صدقتمنا ان هذا كنذيل محكم ان هذا الله وترثنا عليه في سلام على إنه من عبادنا المؤمنين فتشرناه بدساق نبيا من الصالحين وبارثنا عليه وعلى دساق ومن ذريته ما بحكم وظالمنا فيه مبين ونقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وطرهما من الجرز العظيم ونطرناهما كانوا بالغالين وآديناهما الكتاب المستمين. وهديناهن الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخره سلام على موسى وهاوون ان ذلك نجد المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان بلادنا من المرسلين بالقال لقومه لا تتقون اذ اذ اذ فتذبوه فإنهم نفطرون اللَّهَ عباد الله المخلصين وكردنا عليه سَلَامٌ سلام على إيادنا كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نلوقا من المرسلين إذ نجيناه أهنم أجنعين إلا جهدا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 وأنبتنا عليه جبرة من يقصير وأرسلناه إلى بأس بلد أو يديرون سآمنوا فمسكناه الإباحين فاتفقهم من ربك البنات ولمردون فانطلقنا الملائكة لهذا وهم شاهدون ألا إنهم من جفتهم لا أصبحتنا على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم تلقى مبين فأسروا بهذاب إن كنتم صارقين وتعجوا بينه وبين الهنة نكرا ولقد علمت الهنة إنهم لمحفرون سبحان الله إلا الله المفلقين. فانكم ما تحدثون ما انتم عليه عبادتين الا من هو طاعون اليمين وما منا الا لهم مطاعمهم معلوم وانا لنحن الصافون وإنا لنحن المدبرون وان كانوا ليقولون لو كان عندنا بكرا من لكنا عباد الله فتبروا به فتوف يحلمون ولقد سبقت كلمة نار عزابها المبكبين لهم منطرون وإن جندنا لهم الضالجون فتولى عنهم حتى حيهم وألطرهم فتوف ينفرون فبعزاب ما فتاء وتولى عنهم حتى سبحان ربك رب العزة أما يغضون وتلام على المغتدين والأمد لله رب العالمين